يقولُكَافِرونَهَا يَوم اسِر كَذذَّبَتْ قَضَلَهُم قَوْمنُ حِم فَكَذذَّبُوا عَبدَناَا وَقالَاوا وَقالَاوا مَجَُونُ وَزْدجِد فَدَ رَبَّهُ أَي مَغْلُوبُ فَن تَصِد فَفَتَحْنَا أَبَوابَ السَّمائِ بِمَا إُِن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 اَكُن فَأَرُكُم خَيْرٌ مِنْ أُولائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الذُّنُوبِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِر سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُر بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَر إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وسعر